إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري ي ل ا ل د ك ر م ن you Boom!、Mm -hmm. You、show me how、uh. to o it. وانزل في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عد NOOOOO、yeah. Amen.、Yeah. Yeah. え <で S 2> <音楽>